فيك الجمال وانتلك كمان يوسف ايها الصديق ناطق بالقلب والكلام حس عندك اوصاف جلب قدر التصور جلت قدره الباري جعل بك الوفا والطيب لو تشفك يا مس علولي بروك الجروح حطيب لو تشفك يا مس علولي بروك الجروح حطيب خذوك اخوانك وقدره وقالوا لك الاه الدين يعقوب النبي ما يريد عن عيوننا لحظه تغيب يعقوب النبي ما عن عيوننا لحظه تغيب اخوانك نسوا يا وسوا حصان اخوانك نساء يا وصو وحصان عليك بيضت عيونك يعقوب وغداي العاق عليك بيضت عيونك يعقوب وغداي العاق يوسف ايها الصليب تعني بالرضا الكرام حسن عندك واوصاف جل بضد السوار حسن عندك واوصاف جل بضد السوار خاصك بالجمال fil jamala hassat bil jama. و تتمنىك غاروا لذلك هم ما راعوا في صدك يوسف ما رحمت يا يوسف, يا يوسف ما رحمت ما راعوا وباب خستنا من بعاد يا نبي الله عن الوالد يبعدوا يا نبي الله عن الوالد يوسف يا نبي يا يا ابي يوسف يا نبي يا يا ابي والله تنسي مولاي والله والدك ينسى والله تنسي مولاي والله والدك ينسى ايها الصديق نطق بالقلب والذكر عسره عندك اوصاف جل في قدري التسوار حسن عندك اوصاف جل في قدري التسوار خصك بالجمال وانطفي الفناء usakiliana takil kama عين القافلة سارت عين القصر طبيته محتار القصر والبيه يا مولاي خليته يا مولاي خليته عين القافلة سارت عين القصر طبيته محتار القصر والبيه يا مولاي خليته القصر والبيه يا مولاي معبد نيلا يا مبعوث ذنيته وراسك بدني الحكام ما يا وحنيتك راسك بدل الحكام ما دناك يا وحنيتك يرعاك القديم ما دنا نقلي كل اهل القصر قامت له السيد بطروق كل اهل القصر قامت له السيد عندك اوصاف جلب قدرك السواح حسن عندك اوصاف جلب قدرك السواح خصك بالجمال خصك بالجمال خصك بالجمال ومتقي الكمال وباصل قصرايات وحين زليخه قامت بيك وفتحت لك سبع بيبان افتحت لك سبع بيبان وبقدت قميصك صار نقلت الداو لازمان بمنيه السجن عله لحظه ميل للشيطان لحظه ميل للشيطان انطيت بدليل روحك في سبيل انطيت بدليل روحك في سبيل حين السجن طويت ربك على الخالق علك حين السجن طويت ربك على الخالق علك ايوا حسن دي حسن عندك اوصاف جل بتقدر حسن عندك اوصاف جل بتقدر تسوى خصك بالجمال وانطق الكمال خصك الكمال كل اللي بالسجن اخلاق منك قام يا غيرت من حوته يا اللي خليت اخناتون كل اللي بالسجن اخلاق منك قام يتعلمون يا غيرت من حوته يا اللي خليت اخناتون ليخلي اتخناتون يمخلص اهل طيبه باسمك قاموا يصيحون فليح يا عزيز الروح يوزرسف وينادوا فليح يا عزيز الروح يوزرسف وينادوا الوادم تقول فليح يا رسول الوادم تقول فليح يا رسول من عقب السجن مولاي باريك مالك خلاك من عقب السجن مولاي باريك مالك خلاك اي اصطي ناطي حاسن عندك اوصاف جلبت قدري تسواك حاسن عندك اوصاف جلبت قدري تسواك خصك بالجمال ومنطق الكمال خصك بالجمال ومنطق الكمال, ممطق الكمال سبع عجاف سنين ماصرت منجيها يمهد دمار شامون لو ما هيها من سبعه عجاك سنين مصر انت منجيه يا مهدي مع الشامو لبلا ما حيها لبلا ما حيها حكمت بعدلك وقسطك مصرحين طلعت بيها كل الاغنيه يا مولاي والفقراء مساويه كل الاغنيه يا مولاي والفقراء مساويه يوسف يا نبي يا قد يا ابي يوسف يا سفيان يا قد يا ابي عقب ما غيبتك طالت لابوك من البعد لباك عقب ما غيبتك طالت لابوك من البعد لباك حسين عندك اوصاف جلب قدر يتسوق حسين عندك اوصاف جلب قدر يتسوق خصك بالجمال دمك بالكمال takil jamal takil kamal